أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن ي ج ا د ل و ن في ي آ ا ت ا ل ل ه أنى يصرفون ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا بالكتاب و ب م ا أ ء الله ا فسوف ي ع ل م و ن اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو ا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذ ل ك بما كنتم تفرحون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن وعد الله حق فاما نرين شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ا ج ت ص ا ع ل ي ك وما ََ كان ََ لرسول ٍَُِ أ ان ياتي بايه َ ة الا َّ ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ الله َِّ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 「不思議なこと言ってしまう」「不思議 ه こと言ってしまう」 لما راوا باسنا قالوا آ م ن ا بالله وحده وكفرنا, وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر ه ن ا ل ك ا ل ك ا ف ر و ن